فَأَنْقَلَبُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَهُمْ سُوءُ وَالتَّبَعُورِ ضُوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حر وَمْ فِي لَاخِرَتِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ولهم عذاب نليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى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 إِذًا ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأُخْرِيَٰنَ لَهُمْ بَلْ هُوَ ٱلشَّرُّ لَهُمْ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى سنك توبوا قالوا وقد لهم لم بآب غير حقه ونقول لقول عذاب الحريق